وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات لما أمر باتمام الحج والعمرة لله تبارك وتعالى وذكر الأحكام المتصلة بالحج ذكر ميقاته الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول كثير من أهل العلم فهو شهران وعشرة أيام فمن فرض فيهن الحج يعني من أوجب على نفسه الحج بدخوله في النسك بالاحرام ويحرم عليه محظورات الإحرام وما ذكره الله تبارك وتعالى من الجماع رفث ومقدمات الجماع ودواعيه القولية والفعلية كما يحرم عليه الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بأنواع المعاصي وهي الفسوق فهو الخروج عن الطاعة كذلك يقال له في لغة العرب يقال فسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت للإفساد فهو خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال جدال الذي لا يوصل إلى مطلوب ولا يبتغى به اقرار الحق ودفع الباطل وإنما الجدال الذي يكون سببا لحضور النفوس ويراد به الغلبة ويغر الصدور ونحو ذلك فهذا ممنوع منه في حال الإحرام بل هو مذموم في كل حال ولذلك فإن الجدال لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا مذموما في الغالب في غالب المواضع يذكر على سبيل الذنب وهم يجادلون بالله و. إنما جاء الأمر به وجادلهم بالتي هي أحسن بهذا القيد بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فهذا قليل في كتاب الله عز وجل وإلا فالغالب أنه جاء على سبيل الذم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما تفعلوا من خير مطلقا من أنواع البر والطاعة من محاب الله تبارك وتعالى فيجازي كلا على عمله ثم أمر بالتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خذوا لأنفسكم زادا من الطعام والشراب الذي تحتاجون إليه لسفر الحج وخذوا زادا أيضا من التقوى الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هذا أمر منه تبارك وتعالى بتقوى خاطب به أصحاب العقول الراجحات يا أولي الألباب يا أصحاب العقول يؤخذ من هذه الآية من الهدايات الحج أشهر معلومات على هذا القول المشهور أنه في شهرين وعشرة أيام فعبر عنه بالجمع فقال الحج أشهر وهو شهران وبعض الشهر فهذا معروف في مخاطبات العرب وطرائقها في الخطاب أنها تجبر الكسر فإذا كان الحج في شهرين وعشرة أيام فيجبرون ذلك فكأنه صار في ثلاثة وهذا جواب ذكره طائفة من أهل العلم كأبي جعفر بن جرير رحمه الله وذكر غيره أن مبنى ذلك على أن أقل الجمع في اللغة اثنان وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك في بعض المناسبات كقوله تبارك وتعالى في المواريث فإن كان له إخوة يعني في مراث الأم فإن كان له إخوة فلأمه يعني لأم الميت فلأمه السدس وبالإجماع أنها تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس بوجود اثنين من الإخوة فأكثر قال إن كان له إخوة فالأخوان يحتبانها من الثلث إلى السدس فأطلق عليهم صيغة الجمع إخوة وهذا معروف منه قول صاحب المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر إثنان عند الإمام الحميري يعني الإمام مالك رحمه الله وهذا عليه جماعة من أهل اللغة والأصوليين والفقهاء أن أقل الجمع إثنان على كل حال فهنا هذه طريقة في الاستعمال والمخاطبات عند العرب وكذلك يؤخذ من هذه الآية أيضا من الفوائد والهدايات الحج أشهر معلومات لاحظ أن الحج هو العباده الوحيدة التي حدد لها أشهر مع أن الإنسان يمكن أن يأتي بالحج في ثلاثة أيام أو أربعة أيام لكن لما كانت هذه فريضة العمر ويأتيها الناس من كل فج عميق من نواحي بعيدة فيأتون ويمكثون في بيت الله تبارك وتعالى قبل الحج وبعده وسع الله تبارك وتعالى لهم فيه فكان في شهرين وعشرة أيام فمن فرض فيهن الحج يعني لو أنه أحرم بليلة الأول من شوال يعني حينما ظهر الهلال المؤذن بدخول شهر شوال وخروج شهر رمضان يعني بعد غروب الشمس غربة الشمس انقضى رمضان ودخل شوال فدخل موسم الحج فلو أنه إذا علم الشهر علم دخول شهر شوال بعد المغرب ليلة العيد عيد الفطر قال لبيك حجه ينعقد إحرامه بالحج بحسب ما أحرم به لو قال لبيك حجه يقصد الإفراد مثلا أو القران فإنه لا يتحلل إلا في يوم النحر فإن قال لبيك عمره وهو يريد بذلك التمتع ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون حاجا متمتعا فيمكث حتى يأتي بالحج فيحرم في اليوم الثامن من ذي الحجه وهكذا ينقضي موسم عظيم وهو شهر رمضان وبمجرد ظهور الهلال يدخل موسم عظيم ولو نظرنا إلى السنة في التاريخ الهجري الذي وضعه عمر رضي الله عنه ووفقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبدأ السنة بشهر محرم وتنتهي في شهر للحج، فتجد أنها تبدأ بأفضل الشهور اي يصام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو شهر حرام وليس من أشهر الحج تبدأ في شهر حرام وفيه يوم إذا صامه يكفر سنة ماضية ثم بعد ذلك تختم السنة بهذه المواسم شعبان يستحب صومه فهو كالتمرين والنافله قبل الفرض قبل رمضان ثم بعد ذلك يصوم رمضان وهو أفضل شهور العام وفيه ليلة القدر وفيه الليالي العشر الأخيرة منه ثم بعد ذلك بمجرد خروجه تدخل أشهر الحج وإذا دخل ذو القعدة منها دخلت الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية بالقعدة والحجة والمحرم ثم بعد ذلك يختم العام بالحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج المضرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن لم يحج فصيام عرف يكفر سنة ماضية وسنة آتية فانظروا إلى الطاف الله وأفضاله فأين هذا من الاحتفال بأعياد عباد الصليب الذين يقولون بأن ربهم ثلاثة وهذه الثلاثة تمثل إلها واحدا في معادلة لا يفهمونها ولم يستطع إلى اليوم ان يدركها وان يفهمها أحد من الخلق أجمع فعجبا لمن يستعيض عن هذا الهدى الكامل ويتبع من وصفهم الله عز وجل بالضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده عن اتيان القبيح قولا وفعلا فلرفث الجماع ومقدمات الجماع والكلام فيه بحضرة النساء فيدخل فيه القول والفعل سواء كان ذلك مع من يحل له كامرأته أو من لا يحل له كما لو كان يتواصل مع امرأة بالحرام فلا رفث ولا فسوق والفسوق يدخل به جميع أنواع المعاصي المتعلقة باللسان أو الجوارح أو القلب القلب كالكبر واحتقار الناس والعجب بالأعمال الرياء والسمعة فالرياء والسمعة من الشرك والعجب يبطل الأعمال ويحبطها وكذلك الرياء والسمعة فهذه من, من معاصي القلب وأما معاصي اللسان فالكذب والغيبة تعليق على الناس والسخرية والتندر بهم والازدراء بالآخرين والتفكه بذكر جهالاتهم وحماقاتهم وما شاهده من مزاولاتهم في الحج وكذلك أيضا ما يتعلق بالنظر إلى الحرام سواء كان في جهاز معه أو كان ذلك في الغاديات الرائحات في جاج من أو في غير ذلك من المواضع فهذا لا يجوز لا في الحج ولا في غير الحج لكنه ينضاف إلى حرمته في غير الحج إذا أنه إذا وقع في الحج يكون ذلك في أرض هي من الحرم غالبا سوى عرفة وكذلك يكون في موسم هو من أعظم المواسم وأشرفها وأجلها والله قال عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فهنا أدي فعل الإرادة بالباء لأنه مضمن معنى الهم مجرد الهم من هم فقط بالحاد بظلم فهو متوعد بالعذاب الأليم حينما ينوي المعصية والإساءة والظلم ونحو ذلك فهذا يدخل فيه أشياء كثيرة مما يقع للإنسان دفع الناس الأذية بجميع أنواعها وغير ذلك هنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال جدال المذموم الذي يورث الكراهية والنفرة والضغائن وتفرق القلوب فهذا لا موضع له لا في الحج ولا في غير الحج لكنه في الحج يكون النهي عنه أشد وأعظم ولا جدال في الحج ولاحظوا أن الله تبارك وتعالى هنا جاء بذلك بصيغة النفي فلا رفث وهو مضمن معنى النهي يعني لا ترفثوا ولا فسوق لا تفسقوا ولا جداله لا تجادلوا في الحج فهو نفي مضمن لمعنى النهي وهذا أبلغ لأنه جاء به على سبيل الإخبار يعني جملة خبرية وليس جملة إنشائية كأن هذا قد تقرر وثبت فيكفي الإخبار عنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال انتهى يعني هذا غير لما يقول لا ترفث لا تفسق لا تجادل لا رفث ولا فسوق ولا جدال هذه قضايا مفروغ منها مقررة عليك أن تستجيب وتمتثل ثم لاحظ أن هذه جميعا رفث فسوق جدال كلها نكرات في سياق النفي وهذا يفيد العموم فيدخل فيه كل ما كان من هذا القبيل وهذا يدعو إلى حفظ الجوارح بحيث يستشعر العبد أنه ضيف على الله تبارك وتعالى في أطهر البقاع وأشرف المواسم فعليه أن يرعى حق مضيفه وأن يرعى المكان وان يتقي الله تبارك وتعالى فلا يرسل لسانه بما حرم الله ولا يرسل بصره إلى ما حرم الله ولا يبطش بيده ولا يخطو برجله إلى شيء يسخطه الله تبارك وتعالى فهذا كله أيها الأحبة داخل في هذا المعنى وكثيرا ما يغفل الناس عنه في حجهم وعمرتهم يذهب كثيرون في مثل هذه الأوقات إلى العمرة ولكن لربما يجادل في كل شيء يجادل عند الحلاق ويجادل في الفندق ويجادل إذا أراد أن يشتري ويجادل صاحب الأجرة ويجادل في المطار ويجادل حتى لربما الذي يحمل الحقائب ويجادل الذين يخدمونه في نزله تأخروا أبطأوا اتصل عليهم فما أجابوا فهو يلبس إحرامه ولكنه أيضا قد تلفع بألوان المخالفات في كل شيء يجادل يجادل الرفقه الذين معه في كل شيء نسكن هنا لا نسكن هناك نذهب الآن نعتمر لا نذهب الفجر إلى العمرة نذهب الساعة الفلانية أو على ماذا فهنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج توقف عند هذا واسال الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا اجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه السلام عليكم.